صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أيها الاخوه الكرام مر معنا بالأمس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 وهذا الحديث العظيم كما مر معنا بالأمس يدل دلالة واضحة على مكانة العلم وعظيم فضله وشرف أهله وعظيم مكانتهم عند الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى أعد لأهله عظيم الثواب وكريم المآب وقوله من يرد الله به خيرا جاءت خيرا في هذا السياق منكره منونة وفي ذلك دلالة على عظم ثواب هؤلاء وكثرة ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى وما لهم على ذلك من الخير العاجل والاجل وعرفنا بالامس ما ذكره اهل العلم من ان المراد بالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو الفقه المستلزم للعمل هو الفقه المستلزم للعمل لأن العمل مقصود العلم وإنما يطلب العلم للعمل وإلا فإن العلم يكون عارية عند صاحبه تذهب عنه دون أن ينتفع بها ودون أن يستفيد منها ولهذا فإن العلم مقصوده العمل يطلب لأجل العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل معا لا للعلم بدون العمل ولا للعمل بدون العلم كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى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 ففي إحدى الآيتين ذكر جل وعلا أنه خلق الخلق والسماوات والأرض ليعلموا أنه جل وعلا على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما وهذا فيه أن مقصود الخلق العلم والآية الثانية قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا فيه أن مقصود الخلق العمل والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه له جانبان جانب علمي وجانب عملي وكل منهما مطلوب ولا يستقيم توحيد عبد إلا بهما ولا يكون موحدا إلا بالعلم والعمل إلا بالعلم والإيمان والإقرار والإثبات لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالايمان والاقرار به وبالعمل بالتعبد لله سبحانه وتعالى وبطاعته سبحانه وبفعل امره وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وقد انقسم الناس من حيث تحقيقهم للعلم والعمل الذي هو مقصود الخلق إلى أقسام ثلاثة ولعظم شأن هذه أو معرفة هذه الأقسام الثلاثة فإن فإنها تتكرر مع المسلم مرات كثيرة في أيامه ولياليه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر جل وعلا أقسام ثلاثة قسما انعم الله سبحانه وتعالى عليهم وضالين ومغضوب عليهم فهذه اقسام الناس قسم منعم عليهم وقسم مغضوب عليهم وقسم ضالون وقد أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط المنعم عليهم وأن يعيدنا من صراط المغضوب عليهم والضالين وندعو بهذه الدعوة دعاء متكرراً على وجه الوجوب والفرض سبع عشرة مرة في اليوم والليلة في الصلاة المكتوبة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح فهم معتنون بعبادة الله وعبادتهم لله سبحانه وتعالى وفق ما شرع الله وعبادتهم لله وفق ما شرع الله ولا يمكن أن تتأتى لعبد عبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به كما قال جل وعلا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسهارا ومعنى لم يحملوها أي لم يعملوا بها والضالون هم الذين يعملون ويجدون ويجتهدون في الأعمال ولكن بلا علم يعبدون الله عز وجل بالضلال وبالأهواء وبالباطل دون تعويل على شرع دون تعويل على شرعه سبحانه وتعالى وما دعا عباده إلى التقرب إليه به والله عز وجل لا يقبل طريقا إليه وسبيلا لنيل مرضاته جل وعلا إلا سبيل المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع والدين الحق هو العمل الصالح فهذا هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وهو الذي شرعه لعباده سبحانه وخلقهم عز وجل لاجله ومن لم يكن عنده علم فهو ضال ومن لم يكن عنده عمل فهو غاو وقد قال الله سبحانه في الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي بيان كمال علمه وعمله عليه الصلاة والسلام قال ما ضل صاحبكم وما غوى ونفي الضلال عنه عليه الصلاة والسلام فيه إثبات تمام العلم ونفي الغواية فيه اثبات تمام العمل ما ضل صاحبكم وما غوى فنفي الضلال فيه اثبات العلم ونفي الغوايه فيه اثبات العمل فالضال هو الذي لا علم له والغاوي هو الذي لا عمل له إلا الأعمال المنحرفة الزائغة وقال عليه الصلاة والسلام في بيان مكانة الخلفاء الراشدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه مثنيا عليهم بكمال العلم والعمل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه فوصفهم بالراشدين المهديين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والراشد من صلح عمله والمهدي من صلح علمه فأثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم بالأمرين معا بالعلم والعمل ولهذا فان قول النبي عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس المراد به مجرد الاستكثار من العلم والحفظ لنصوصه والمذاكره لمسائله والجلوس في حلقه وإنما المراد بذلك الفقه المستلزم للعمل، وإنما المراد بذلك الفقه المستلزم للعمل، بحيث تكون هم تكون همة المتعلم. ان يتبصر في دين الله تبارك وتعالى ليعبده وليتقرب اليه سبحانه وتعالى بما شرع لان تكون همته مجرد توسع توسع معارفه وزياده اطلاعه وكثره محفوظاته وتفننه في مسائل العلم ونحو ذلك وإنما تكون همته في طلبه للعلم وتحصيله له أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يصلح بذلك عمله وتقربه لربه سبحانه وتعالى فيكون بذلك صلح في نفسه ثم ليدعو الناس إلى هذا الخير الذي هداه الله سبحانه وتعالى له ووفقه إليه وجمعت هذه المعاني في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من لم يكن من أهل هذه الصفات المذكورة في هذه السورة فهو خاسر لأن الله عز وجل لم يستثني من الخسران إلا من اتصف بهذه الصفات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا هو الفقه الذي أثني على أهله وذكر فضلهم وخيريتهم في هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإذا طالعنا السيرة العملية والهدي المبارك والنهج القويم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الأمرين والحرص على العلم للعمل والمبادرة إلى العمل فور سماعه. والمواظبه عليه بهمة عاليه وعزم اكيد ورغبه صادقه ندرك حقيقه الفقه في دين الله سبحانه وتعالى واذا وقفنا على بعض الامثله والأمثلة في هذا الباب تطول ندرك الهمة العالية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم السباقون إلى كل خير في طلب العلم لأجل العمل ومبادرتهم فور سماع العلم إلى تطبيقه وتنفيذه والمسارعه اليه وعدم التخلي عنه ومن ذلكم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام وطرحه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم لما انصرف عليه الصلاة والسلام قال بعض الصحابة لذلك الرجل خذ خاتمك انتفع به اي انتفع به بأنواع الانتفاعات المباحة إما أن تبيعه أو يكون لأهلك قال والله لا اخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أخذه له استعماله له في وجه مباح لكن نفسه عافت هذا الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرحه وزهدت نفسه فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الأرض وكم يرى على الناس من مخالفات في الألبسة كم يرى على الناس من مخالفات في الألبسة ويسمعون الأحاديث ويسمعون الوعيد ويسمعون التهديد وتطرق أسماعهم واذانهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تلو الأخرى زجرا ونهيا وتهديدا ووعيدا ويمضي على ما هو عليه وكأن الأمر لا يعنيه وكانه ليس مخاطبا بهذا الامر لا يبالي بل بعض الناس يجادل وهمتهم منصرفة الى الجدل عن العناية بالعمل وقد قال سبحانه وتعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أو ما ظل قوم عن هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل ما ظل قوم عن هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تل الآية الكريمة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون فيشتغل بالجدل ويدع العمل ولهذا يختلف حال من يسمع الحديث والراغبة ملأت قلبه حرصا على تطبيقه والعمل به وبين من يسمع الحديث ونفسه متفلتة ليست راغبة في العمل فالذي يسمع الحديث عن رغبة في العمل همته وقلبه يتجه رأسا للعمل والتنفيذ رأسا يتجه للعمل والتنفيذ أما الآخر الذي لم يقم في قلبه رغبة في العمل يشغل عن التنفيذ والعمل بالجدل ويبدأ يسأل أسئلة تدل على عدم رغبته في العمل وعدم حرصه عليه وعدم اتجاه عنايته له فيبدأ يجادل مثل الطفل الصغير إذا أمر بأمر ولا يريد أن ينفذ ولا يرغب ان ينفذ يبدا يسال يسال عده اسئله حتى يمل من اراد منه الحاجه فيتركه يقول لها احضر لي ماء تريد الماء بالكاس ولا تريد الماء بالكذا تريد الماء بارد ولا تريد حار تريد الكذا طيب ليش ماء كذا حتى يقول خلاص ما نحتاج وهكذا همة الذي لا رغبة له في العمل لا رغبة له في العمل رأسا همة تخوض في الجدل تخوض في الجدل ويبدأ يسأل أسئلة كثيرة محصلها ومفادها أنه لا رغبة له في العمل ولا همة له تأتي لهم بأحاديثها وعيد تخوف وتهز القلب فيبدأ يقول طيب كذا وماذا كذا ويخوض في اسئله تدل على زهده في العمل وعدم رغبته فيه لما نزل تحريم الخمر يقول أنس رضي الله عنه والحديث الصحيحين كنت أسقي أبا طلحة كان عنده مجموعة من الصحابة خمرا وهم جالسون على مائدة الخمر ويتناولونها ويدار عليهم كأس الخمر ونفوسهم ألفت ذلك واعتادت لما نزل تحريم الخمر جاءهم رجل واحد وقال حرمة الخمر فرأسا أمروا بإراقتها في نفس اللحظة بدون جدل في نفس اللحظة أمروا بإراقتها وكسر قنان الخمر وأوعية الخمر في نفس اللحظة بدون جدل رأسا همه صادقة في التنفيذ والعمل جاء في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وكان رضي الله عنه اعتاد من فتره الجاهليه على الحلب بابيه وتجري على لسانه دائما يجري على لسانه دائما الحلب بابيه ونحن نعلم ان الشخص اذا جرى على لسانه شيء واعتاد عليه لسانه اذا ادرك خطا هذا الامر وانتهى عنه ربما ينفلت من لسانه ذلك بعض المرات لكونه اعتاد على هذا الامر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من حلف باللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله يعني تكفيرا لانه اعتادت السنتهم فقد تاتي على اللسان عن غير قصد تنفلت من لسان الإنسان عن غير قصد فعمر رضي الله عنه لما سمع النبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لا ذاكرا ولا آثرا لا ذاكرا ولا آثرا يعني لم أحلب بها لا من قولي ولا حكاية لقولي غيري لم أحلب بها لا ذاكرا ولا آثرا بينما بعض الناس تذكر له هذه الأحاديث والنصوص التي فيها أن هذا العمل شرك وأنه كفر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وما جاء في ذلك من وعيد فتجده يمضي على حاله ولا يبالي ولا يبالي وبعضهم تجده يريد أن يتخلص من ذلك ولكنه يغلب على ذلك أو يغلبه التهاون وعدم الاكتراث بهذا الأمر ولهذا مما يذكر في هذا المقام أن رجلا ناصح شخصا يحلب بالنبي وحذره من ذلك وذكر له النصوص حتى فهم وقتنعا فلما اقتنع أراد أن يؤكد لمن ناصح التزامه بالأمر فحالف له بالنبي أنه لن يحلب بالنبي مرة ثانية على ما اعتاد عليه لسانه واستمرت واستمر عليه, عليه حاله ولهذا لما ننظر واقعنا وننظر واقع السلف نجد البون الشاسع في باب التطبيق حتى اذا نظرنا في في السنن والمستحبات نجد فرقا شاسعا همة الصحابه رضي الله عنهم متجهه للعمل اتجاها عجيبا جاء في حديث علي في الصحيحين ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فقال لها عليه الصلاة والسلام أولى أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه وقد أربعا وثلاثين وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة ونشاط لمباشرة الأعمال والنهوض بالمهام ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يجلس في المسجد إلى الضحى يذكر الله. يقول فسألته مرة في ذلك قال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. لو لم أفعل ذلك لخارت قواي يعني يضعف ويترهل بدني ولا أنشط. فالذكر يعطي الجسم قوة. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى المسارعة والمواظبه منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحد الحاضرين اختار ليلة عصيبة ويا ليلة صفين التي دارت فيها رحى الحرب ومن المعلوم أن المواقف الشديدة قد تجعل الإنسان يذهل عن الأمور التي اعتاد عليها وألفها فلما قال علي رضي الله عنه فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين قال رجل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين يعني تلك الليلة التي في مثلها قد يذهل الإنسان عن الأمور التي اعتاد عليها وواظب عليها يقول ما تركتها حتى في تلك الليلة ما تركتها حتى في تلك الليلة وهذا أيضا فيه من الفائدة أن الأذكار يحتاج المقام فيها إلى مواظبه مستمرة وإلى عناية دائمة ويحرص العبد ألا تفوته حتى يحظى بالثمار والآثار المترتبة عليها ولهذا مما يذكر في هذا المقام ما جاء في صحيح مسلم عن أبان بن عثمان لما روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات قال لم يضره شيء فلما روى الحديث أبان إذا برجل ينظر إليه ينظر إليه نظرات فيها استغراب لأن أبان كان مصاب بالفالج كان مصابا بالفالج الفالج مثل الشلل في جزء من البدن فكان ينظر إليه نظرة استغراب ينظر إلى الجهة المصابة في بدنه وكأن نظرات, نظرات تقول لم يضره شيء إذن ما هذا الذي كأن نظراته تقول إذن ما هذا الذي أنت مصاب به في الحديث لم يضره شيء فقاف فعرف نظراته قال لا تنظر نسيته مره ليمضي الله في قدره نسيته مرة ليمضي الله في قدرة ويأتي احتاج الانسان أن يعنى بالمواظبه المستمرة ويجاهد نفسه على ذلك القرط بالمفسر رحمه الله لما أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله يقول ما تركته منذ سمعته إلا أنني مرة كنت بالمهدية منطقة يقول فلدغتني عقرب نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب فذكرت أنني نسيته تلك الليلة نسيته في ذلك المنزل من أمثلة المسارعة والمبادرة والمواظبه حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على ثنتي عشرة ركعة من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة قالت رضي الله عنها فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا عدد من الرواة في صحيح مسلم كل واحد منهم يقول بعد رواية الحديث ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت هذا موضع الشاهد لا أدعهن حتى أموت ان اوتر قبل أن أنام وصلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال لا أدعهن حتى أموت وجاء نحوه في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه والأمثل على ذلك كثيرة في حياة السلف رضي الله عنهم حتى في صغار الصحابة عمر بن سلمة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة وكانت يدي تطيش في الصحفه يعني لا تكون في مكان واحد في اناء الطعام وانما ياخذ هنا وياخذ من هناك فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي بعد من صغار الصحابة غلام في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام ومر واحدة قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت تلك طعمتي بعد ويتعب الآباء والأمهات في البيوت مع الأولاد في النهي عن المخالفه في الطعام أو في غيره ويا فلان ويا بني ويا مرات ويتكرر الخطأ وعمر رضي الله عنه يقول فما زالت تلك طعمة بعد أيضا إذا نظرنا إلى حال السلف الإمام أحمد صاحب المسند وموسوعة حافلة مليئة بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى ما سمعت حديثا ما سمعت حديثا إلا عملت به حتى لما بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحاجم دينارا احتجمت وأعطيت الحاجم دينارا ما سمعت حديثا الا وعملت به ويقول قيس الملاهي رحمه الله اذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مره تكن من اهله مراده بالحديث اي المشتمل على السنن والرغائب والمستحبات اعمل به ولو مره تكن من اهله يعني الحديث الذي في سنه من السنن اما ان يزهد الانسان في العمل كليه ولا تكون همته متجهه الى العمل فهذا امر لم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله ولما اورد ابن القيم رحمه الله حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت قال بلغني ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ما تركتها عقيب كل صلاه ما تركتها عقيب كل صلاه والآثار والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيره جدا ولهذا ينبغي على طالب العلم ان يتجه للامرين معا للعلم والعمل وان يكون مقصوده بطلب العلم ان يعمل به والا فان العلم يكون حجه عليه لا له وقد سئل سفيان ايهما احب اليك العلم والعمل ايهما احب اليك العلم او العمل قال انما يطلب العلم للعمل انما يطلب العلم للعمل فلا تطلب العلم وتدعي العمل ولا تطلب العمل وتدعي العلم يعني اجمع بين الامرين علم وعمل هدى ودين حق واسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين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 وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم Alleen, we zijn er niet. Muhammad, zijn wa